كثيراً ذات يرويه عادل ولو لم يشد اوضعا يضيف عنه ضابط عن نفسه وتمهل لضبطه ونطقه أوله الحمد لله على محمد غير نمي من الله وبين اقسام الحديث بهذا كل واحد ادا وحدنا أوله الطريق المتبع في قراءة المتون أو النثر أن يقول قال المؤلف وقال النظم رحمه الله ثم يذكر ما يراد قراءته قوله ضابط عن مثله ضابط عن مثله ما مع معنى ضابط ضبط ضبطان ضبط صدر وضبط كتاب ضبط ضبطان ضبط صدر وضبط كتاب ما هو ضبط الصدر أن يثبت الرؤى ما سمعه بحيث أن يتمكن من استحطاره متى شاء وضبط الكتاب ضبط الكتاب إلى أن يحدث منه أو أن يؤدي منه كيف يعرف الضبط؟ الضبط الراوي كيف يعرف؟ بالتنصيص أو بالاختبار أو بسبر مرويات الراوي بعض أهل المذكر الاستفادة والاستفادة الظهر أنها ترجع إلى التنصيص بمعنى أن يستفيد الأمر عند. العلماء أن المحدث الفلاني ضابط لكن هذا لا يتم إلا بعد التنصيص لكن لما كثر المست... الذين نصوا على عدالته استفادت شهرته بالضبط كمالك والس... والسفيانين مثلا والقطان وبالمهدي هؤلاء استفادت شهرت شهرتهم بالضبط متى استفادت لما كثر الذين نصوا على ضبطهم طيب اقرا الله الرحمن الرحيم في يوم الثلاثاء 22 من شهر ذي الحجه لسنه 3340 الف قال الشيخ العلامه عمر بن محمد بن دوحني رحمه الله وغفر له وللشيخ هنا ولجميع المسلمين في قومته والحاسر الماء والحاسر معروف طرقا وغدت يقول الناظم رحمه الله تعالى في البيت الخامس من منظومته والحسن المعروف طرقا وغدت رجاله لا الصحيح اشتهرت لما أكمل رحمه الله تعالى تعريف الحديث الصحيح ثنى بالحديث الحسن وهذا ترتيب حسن وهو الذي عليه أهل العلم في ترتيب الحديث الصحيح اولا ثم الحسن لنزول درجة الحسن عن الصحيح وارتفاعه عن الضعيف والحسن في اللغة ضد القبيح شيء حسن مستحسن لوضاءته وبهائه وجماله وقد يكون حسياً عن الحسن وقد يكون معنوياً وأما في اصطلاح أهل العلم فهنا <تصفيق> يعرفه رحمه الله تعالى المعروف طرقا وغدت رجاله لا كالصحيح اشتهرت فهو يشترط فيه أن يكون معروف الطرق وأن يكون رجاله قد اشتهروا إلا أن شهرتهم دون شهرة رجال الحديث الصحيح وهذا التعريف قريب منه تعريف الإمام الخطابي رحمه الله تعالى في كتابه معالم السنن حيث عرف الحديث الحسن هو ما اشتهر رجاله وطيب في قوله الحديث الحسن هو ما عرف مخرجه واشتهر رجاله وعليه مدار أكثر الحديث وهو الذي يقبله أكثر العلماء ويستعمله عامة الفقهاء هذا تعريف الإمام الخطاب وهو أقرب تعريف إلى تعريف البيقون والظاهر أن البيقون رحمه الله تعالى أخذ تعريفه من تعريف الخطاب وهذا التعريف مدخول وغير مسلم للإمام البيقون رحمه الله تعالى فقولا فقوله أولا المعروف طرقا قوله المعروف هذا لا يميزه عن الصحيح بل ولا يميزه عن الضعيف فالصحيح كذلك طرقه معروفة والضعيف طرقه معروفة بل قد يكون الموضوع كذلك والتعريف ينبغي أن تميز المعرف عن غيره حتى لا يدخل ولا يرد عليه غيره وهذا وارد عليه تعريف الصحيح تعريف الضائف تعريف الموضوع تعريف المتروك وهكذا وبعضهم يقول أنه يريد اخراج الشاذ يريد اخراج الشاذ لكن هذا وإن أخرج الشاذ فإنه لا يخرج غيره من الأحاديث التي سبق إرادها عليه وقوله وغدت أي صارت رجاله والرجال مراد بها النقلة نقلة الحديث والتعبير بالرجال أغلبي لأنه قد ينقل الحديث امرأة فهو تعبير أغلبي كقولهم في تعريف السند هو سلسلة الرجال الموصلة إلى المتن هذا تعبير أغلبي لأن أغلب من ينقل الحديث هم الرجال وللنساء مشاركة لكن بالنسبة إلى الرجال مشاركة قليلة فقوله لا رجاله لا الصحيح اشتهرت فيه إشارة إلى أن رواة الحديث الحسن لابد أن يكون عندهم شهرة لكن شهرتهم دون شهرة رجال الحديث الصحيح وهذا كذلك لا يميز الحديث الحسن عن الضعيف لأن راوي الحديث الضعيف قد يكون مشهورا قد يكون مشهورا بل هناك من رواة الأحاديث الضعيفة ومن من شهرته فاقت شهرة رجال الحديث الصحيح استفاضت شهرته لكثرة حديثه مثلا أو لدينه أو قوته في السنة قد يكون ضعيفا في الحديث كما هو الحال في نعيم ابن حمد الخزاعي شيخ البخاري إمام في الحديث قوي في السنة إلا أنه ضعيف في الحديث إمام سبق لسان الأولى قوي في السنة ضعيف في الحديث ابن لهيعة كان قاضي قضاة مصر ومشهور عند العلماء ومع ذلك ضعيف أشهر من بعض رواة الحديث الصحيح وكذلك من كثير من رواة الحديث الحسن فالشهر هنا لا تميز الحديث الحسن عن الحديث الضائف ولا عن الحديث الصحيح وكأنه يريد رحمه الله تعالى اشتهاره بخفة الضبط ولهذا قال لا كالصحيح اشتهرت لأن هنا ليس المراد العدالة حتما لأن العدالة لا يعني يشترط أن يكون راوي الحديث الحسن دون راوي الحديث الصحيح في العدالة لا يشترط هذا إنما يشترط هو خفة الضبط خفة الضبط هي الذي أنزلت حديث هذا الراوي من, من حيز الصحة إلى حيز الحسن وبقي عليه أنه لم يذكر العدالة ولم يذكر انتفاء الشذود ولا انتفاء العلة ولا اتصال السند هذه كلها تشترط وكذلك الحديث الحسن لذاته وهو المتوقع أنه الذي يعرفه لا يشترط فيه تعدد الطرق لأن هنا أشار إلى تعدد الطرق والحسن المعروف طرقا وغدت فكأنه يشترط تعدد الطرق والحسن لذاته لا يشترط فيه التعدد لأنه عرف الحديث الصحيح لذاته فكذلك تعددذم كذلك تعدده الحسن تعدده ولو قيل أنه يريد الحسن, الحديث الحسن لغيره أين تعدده الحسن؟ لذاته. وهو الذي ينبغي أن يعرف وبمعرفة يعرف الحسن لغيره كما أننا لما عرفنا الحديث الصحيح لذاته تبين لنا بسهولة جدا معرفة الصحيح لغيره لما عرف الصحيح لذاته تبين لنا معرفة الصحيح لغيره فكذلك ينبغي أن يعرف الصحيح الحسن لذاته ليتبين لنا معرفة الحسن لغيره. وهناك تعاريف أخرى عرفها أهل الإن للحديث الحسن هناك تعريف للترمذي رحمه الله تعالى في جامعه لم يسلم له أهل الإن في تعريفه وهو يريد تعريف الحسن لغيره وهو الحديث الذي يكون في إسناده أن يكون في إسناده متهم بالكذب ولا يكون شاذا ويروى من غير وجه نحو ذلك هذا تعريف الترمذي يقول هو الحديث الذي لا يكون في إسناد من يتهم بالكذب قد لا يكون فيه متهم بالكذب لكن يكون في ضعيف جدا قد لا يكون متهم بالكذب لكن قد يكون متروكا والضعيف جدا والمتروك لا يصطح حديث في الشواهد لا يحسن حديثه لغيره ولا يكون شاذا ويروى من غير وجه نحو ذلك هذا فيه إشارة إلى أنه يريد الحسن لغيره بأن تتعدد طرقه وكذلك ابن الصلاح له تعريف في هذا ابن الجوزي كذلك له تعريف في هذا وهو قوله ما فيه ضعف قريب محتمل ابن الجوزي يقول في الحديث الحسن ما فيه ضعف قريب محتمل هذا تعريف أفضل من غيره إذا كان قد عرف الحديث الصحيح أما إذا لم يعرف إلا الحديث الحسن فليس بجامع ولا معنى لأنه لم يشترط العدالة ولا الاتصال ولا نفي الشدود ولا نفي العلة لكن لو عرف الحديث الصحيح ما اتصل إسناده بنقل العدل الضابط أو بنقل تامي العدل تام الضبط عن مثله لا منتهى ولا يكون شاذا ولا معلنا ثم قال والحسن ما فيه ضعف قريب محتمل يشير إلى الضبط فقط مع توفر بقية الشروط يكون تعريفا قريبا ولهذا لما عرف الحافظ ابن حجر الحس الصحيح لذاته قال فإن خف الضبط فهو الحسن إذا خف الضبط فهو الحسن هذا أقرب تعريف الحديث الحسن ونأخذ تعريف الحديث الحسن باختصار هو ما اتصل إسناده بنقل خفيف الضبط عن المقبول إلى منتهاه ولا يكون شاذا ولا معلّا ما اتصل بنقل خفيف الضبط عن المقبول إلى منتهى هنا اشترط فيه اتصال السند كالصحيح لابد للحسن ذاته أن يكون متصل السنة أخرجنا جميع أنواع المنقطة الجليل منها والخفيف بنقل خفيف الضبط كالصبو ومن قيل فيه لا بأس به أو ليس به بأس ونحو ذلك وهذه تعرف الرجوع إلى سل من جرح والتعديل عند المحدثين خفيف الضبط بمعنى أن ضبطه خف لان احتفظ الضبط هنا منجبرا الضبط <تفضل> منجبرا عن المقبول لماذا لم نقل هنا عن مثله لماذا لم يقل هنا عن مثلي كمقيده في تعريف الحديث الصحيح لانه لا يشترط ان يكون الحديث الحسن جميع رواته في واحد او خفته في هذا الفن كما سبق بالاقل فالمقبول يدخل فيه خفيف الضبط وتام الضبط فلو رواه عن ثقه كان الحديث حسنا ولو رواه عن صدوق كان الحديث كذلك حسنا فلهذا عبر بماذا بالمقبول الى منتهى الى حيث ينتهي فاذا انتهى الى النبي عليه الصلاه والسلام كان مرفوعا واذا انتهى الى الصحابي كان موقوفا واذا انتهى الى التابع, كان مقطوعا وقد ينتهي الى من تريد ان تتبع قصه ف... تكون إله منتهى ولا يكون شاذا كما في حال الحديث صحيح ولا يكون معلما هذه خمسة شروع في الحديث الحسن لذاته أما الحسن لغيره الحسن لغيره ما ذكرنا العدالة؟ هذا سقط علينا ما اتصل إسناده بنقل العدل خفيف الضبط سمت يا عبد الله بنظم العدل شروط لابد ان يكون عدلا ضمن شروط العدل مذكوره ذا الشروط الاولى مذكوره هذه خمسه شروط انا ذكرت خمس شروط وما تنبهتم خمسه شروط الاتصال العداله خفه الضبط ولا يكون شاذا ولا معللا واما الحسن لغيره فهو ما فيه ضعف خفيف منجبر ضعف خفيف أخرجنا بالضعف خفة الضبط وأخرجنا بالمنجبر الضعف الشديد الذي لا ينجبر كالضعيف المجهول المستور من قيل فيه مقارب الحديث مثلا أو من قيل فيه صويلح أو صالح وهكذا في عبارات المحدثين فيه ضعف فيه خلف وسط إلى غير ذلك هذه كل من العبارات التضعيف وهذه تصلح في الشواهد المتابعة هناك عبارات لا تصلح لا يصلح رويها في الشواهد المتابعة كقولهم ضعيف جدا متهم بالكذب متروك كذاب والضاع سارق وهكذا في عبارات التي يرجع فيها للسلم الجرح والتعديل ويعلم أن الراوي شديد الضعف لا يصلح حديثه في الشواهد والمتابعات هذا الخلاصه للكلام حديث الحسن وخلاف يعني كثير جدا في تعريف الحديث الحسن لانه مرتبه بين الحسن بين الصحه والضعف حتى قال الذهبي رحمه الله تعالى في تعريف عندما تكلم في الموقضة على تعريف الحديث الحسن قال أنا على إياس أن تجد قائدة تندرج تحتها الأحاديث الحسن. على إياس وقال بعض أهل الإن الحسن عقبة كأداء من ارتقاها سقط يعني لشدة لصعوبتي والظاهر أن هذا كلام ابن سيد الناس. عقبة كأداء يعني صعبة جدا. وذلك لأنه مرتبة بين الصحة والضعف فاختلفت عبارات العلماء فيه وهذا أقرب ما يقال في تعريف الحديث الحسن ثم قال وكل ما عن رتبة الحسن قصر فهو الضعيف وهو أقساما كثر أو كثر فأقسام هنا تمييز على أنها نصب أو إذا كانت بالرفع على أنها خبر هذا النوع الثالث من أنواع الحديث وهو الحديث الضعيف يقول هنا وكل ما عن رتبة الحسن قصر يعني كل ما عن رتبة الحسن نزل فهو الضعيف هذا الضعيف لكن في هذه العبارة توسع فإن الموضوع نازل عن رتبة الحسن والضعيف جدا رازل نازل عن رتبة الحسن المتروك نازل عن رتبة الحسن فهذا الضعف إذا قصد به الضعف العام المقابل للمقبول نعم لأن الضعف على قسمين ضعف عام مقابل للمقبول عندنا الحديث ينقسم إلى مقبول ومردود مقبول ومردود المقبول أقسام كما أن المردود أقسام أقسام المقبول صحيح وحسن بنوعيه صحيح لذاته والحسن لذاته والصحيح لغيره والحسن لغيره المردود على قسمين مردود يصلح للانجبار ومردود لا, لا يصلح للانجبار ولهذا يقسم العلماء مرافل الجرف والتعديل إلى ثلاثة أقسام باعتبار وإلى قسمين باعتبار هذا على سبيل المثال سنة من جرف والتعديل هنا التعديل هنا التجريف هذه, هذه مراتب الجرح ومراتب التعذيب وهذه مراتب التجريح باعتبار آخر لنهما ينقسم إلى ثلاث أقسام هنا مقبول هنا مردود بقيت هنا مرتب. لا تقبل لذاتها ولا ترد مطلقا وهي مرتبة الشواهر والمتابعات منها ما هو في مراتب التعديل ومنها ما هو في مراتب التجريح هذه المركبة وهذه المركبة مثلاً صدور يخطئ على سبيل المثال صدور كدير الخطأ عند كثير من العلماء أنه أن حبيث أبضائه عبارة تعديل بالقولين صدور لكن حبيثه في حيز الضار وهنا من قيل فيه ضائه مثلاً او فيه ضعف او فيه خلف او وسط او مقال حديث او نحو هذه العبارات من عبارة التضعيف لكن ليس التضعيفا مطلقة بحيث ان حديث الضعوي لا يصبح لا الاستشهاد ولا الاحتجاج فهذه مرتبة بين مرتبة الاحتجاج ومرتبة الرد هذه مرتبة الرد التي فيها المتوق وفيها الكذاب وفيها الوضاء لان على تراث مراتهم من قسمة اكثر فيها مثلا ضغيف جدا هنا وفيها مثلا بعدها مبتهم الكذب ومتروه وبعدها كذاب ومن من يجعل والضاع دون الكذاب ثم مرتبة الدجال مثلا أو دجال من الدجاجلة أو أخص من روض حمار الدجال إلى غير ذلك الحبرات المهليين فالضعيف هنا إذا قصد بالضعيف المقابل للمقبول فالأمر كما قال كل ما عن رتبة الحسن قصر فهو ضعيف سواء كان ضعيف منجبر أو ضعيف غير منجبر وهناك تعريف ضعيف الضعيف الخاص هذا الضعيف العام الضعيف الخاص هو ما كان حديث الراوي يصلح في الشواهد والمتابعات ما يقال فيه ضعيف أو نحو ذلك من العبارات هذا التعريف لا يشمله بمعنى لا يميزه عن غيره وكان ينبغي أن يعرف الضعيف بالمعنى الخاص لأنه إذا أراد أن يعرف بالمعنى العام كان يعرف لنا المقبول من غير أن يفصل بين الصحيح والحسن بين الصحيح والحسن وهو سيأتي ويذكر تعريف بعض التعريف للأحاديث المردودة مثل الشاذ مثل المنكر مثل المضطرب هذه لا تصلح في الشواهد والمتابعات فإذن هو يريد الحديث الضعيف الخاص إلا أن العبارة عنده لم تنضبط العبارة عنده المصنف رحمه الله تعالى لم تنضبط والناظم رحمه الله تعالى مسبوق بهذا التعريف سبقه إليه الإمام العراقي رحمه الله تعالى الشيخ الحافظ بن حجر في ألفيته حيث قال أما الضعيف, فهو أما الضعيف فهو عن طيب أما الضعيف فعن رتبة الحسن القصر طيب ما حد يحفظ أحسنت أما الضعيف فهو ما لم يبلغ مرتبه الحسن وان بسط بغي الى اخر البيت هذا هو تعريف الحديث الضعيف عند الامام العراقي وهو بمعنى ما عرفه البيقوني اما الضعيف فهو ما لم يبلغ مرتبه الحسن وهنا قال قصر عن مرتبه الحسن وهذا فيه توسع فيه توسع والضعيف في هذا التعريف كما سبق فيه توسع هناك تعريف أخرى للأئمة كتعريف الإمام ابن الصلاح رحمه الله تعالى كل ما نزل عن رتبة الصحيح والرتبة الحسن فهو الحديث الضعيف هذا فيه حشو اولا لأنه لو قال الحسن لا أخرج الصحيح وثانياً ليس فيه تقييد بالحديث الضعيف المنجبر والحافظ بن حجر قيده بالحسن فقط ما نزل عن رتبة الحسن فهو الضعيف وهذا كذلك يعني لم ينقيد بالضعيف الخاص وأضبط تعريف هو تعريف الإمام الذهبي رحمه الله تعالى في الموقظة فإن نزل عن درجة الحسن فهو الضعيف المنجبر قيده بالانجبار ضعف منجبر فهو الضعيف هذا هو الضعيف وهو أدق تعريف فيقول هنا وكل ما عن رتبة الحسن قصر فهو الضعيف وهو أقساما كثر أقسام كثيرة الضعيف أقسام كثيرة نعم هو أقسام كثيرة مثلا عندنا خمسة شروط للحديث الصحيح وكذلك خمسة في الحديث الحسن فإذا أردنا أن نعرف, الح... يعني نعرف أنواع الحديث الضعيف أقسام كثيرة أوصلها ابن حبان إلى أكثر من 50 نور مثلا ما فقد الاتصال هذا نور هكذا طيب الاتصال منهما هو معلق هذا نور ومنهما هو مرسل هذا نور منهما هو منقطع هذا نوع منهم هو معضل معضل هذا نوع منهم ما هو هذا نوع ثم ناتي الى الاداله الاداله طبعا اذا قلنا الخاص الضائف الخاص هنا لا تذكر الاداله واذا قلنا العام فهي لا تي الى الضبط منهم ما يكون لسوء حظه ومنه ما يكون لاطبابه ومنه ما يكون احتراق كتب ومنه ما يكون مدنا لان وقته يدخل عليه احاديث ليست من يكون لوهم ومنه ما كثير ومنه ما هو لا ولا يكون يكون نقول ما فقد الشرط الخمسة نوع no. ما فقد الشرط الاول والثاني نوع no. ما فقد الشرط الاول والثالث no. ما فقد الشرط الاول والرابع no. ما فقد الشرط الاول والخامس نوع no. ما فقد الشرط الاول والثاني والثالث نوع no. ما فقد الشرط الاول والثاني والرابع نوع no. وهكذا قال وهو اقسام كتب بهذا كيف يقال ان تصل الى 50 بهذا مع مع الامام الله تعالى في الحديث الطائف ينقسم إلى أقسام كثيرة والخلاصة أنك تفهم أن المراد بالحديث الطائف هنا الظعيف المنجبر الظعيف المنجبر وهذا الضعف قد يكون من جهة الضبط وقد يكون من جهة عدم الاتصال قد يكون من جهة الضبط قد يكون من جهة عدم الاتصال أما العدالة فلا تنجبر العدالة لا تنجبر وأما الشذوب فالشاذ لا يصلح في الشواهد المتابعات والمعلل على تفصيل إذا كان من نوع المضطرب فكذلك لا يصلح المقلوب كذلك لا يصلح وهكذا في أنواع أخرى فإذا كانت علة خفية قادحة فلا يحكم على التعليل إلا بعد جمع الطرق وجمع الطرق يعني ينافي أن يصحح الحديث أو يحسن الحديث لغيره هذا الخلاصة على الكلام على البيت السادس وهو تعريفه رحمه الله تعالى بالحديث الضعيف نكتفي بهذا القدر صلى الله وسلم على أبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم